أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واسك التسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد و اله الطاهرين اللهم على الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين من الكمالات التي تفهم من القران الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله من يفهم من جملة من الآيات الشريفه التي جعلت فعله صلى الله عليه واله فعل الله أو جعلت الفعل له فعلا لله وهي ايات متعدده جاء التنبيه على هذه الايات في روايه عن الإمام الرضا عليه السلام على ما في بالي وقبل ان اجي تذكرت هذه اني كنت وعدت بأن استخرجها مرارا ولم اف بعده لكني لم أتمكن من استخراجها في هذه العجاله فاردت أن اشير إلى الآيات التي تؤخذ منها هذه الدلالة جاريًا على الأصل الذي قرره الامام الرضا عليه السلام كما في الروايه التي وردت عنه وقد جرى على هذا الاصل القاضي عياض في كتابه الشفاء ببيان حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وهو كتاب حسن كتاب القاضي عياض ليس منا لكنه جرى في استفادة هذه الدلاله على الاصل الذي بيانه الإمام الرضا عليه السلام ونحن إذا لم نكن قد تمكنا في هذه العجاله يعني قبل ان اجي بحثت في البحار بقراءة متلحقه لم أبحث في المكتبات الإلكترونية فاننا سنقف على بعض الآيات ونحاول أن نفهم منها هذه الدلالة على ذلك الاصل الذي قررته الرواية قال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله جعلت الايه الشريفه حربا رسول الله صلى الله عليه واله لاحد من الناس من حرب الله له من حاربه رسول الله لقد حاربه الله تعالى وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله جعلت الايه المهاجره الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله مهاجره إلى الله تعالى وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جعلت من يحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله محاربا لله تعالى وقال تعالى: ومن يتول الله ورسوله جعلت تولي الرسول تولي رسول الله صلى الله عليه وآله توليا لله سبحانه وقال تعالى: ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله جعلت مشاقه رسول الله صلى الله عليه واله مشاقه لله وقال سبحانه براءة من الله ورسوله فجعلت براءة رسول الله صلى الله عليه واله بالله تعالى وقال سبحانه واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اذان من الله ورسوله جعلت اعلام رسول الله صلى الله عليه واله اعلاما لله سبحانه وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سياتيني الله من فضله ورسوله فعدت الايه ايتا رسول الله صلى الله عليه واله ايتا الله وقال سبحانه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه جعلت ارضاء رسول الله صلى الله عليه واله ارضاء لله وقال سبحانه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ فَالِاسْتِهْزَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اسْتِهْزَاءٌ بِاللَّهِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَجَعَلَت اغنى رسول الله صلى الله عليه واله اغنى الله وقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ادت الايه النصيحه لرسول الله صلى الله عليه واله نصيحه لله تعالى وقال سبحانه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليس ليحكما فجعلت حكم رسول الله صلى الله عليه واله حكم الله وقال سبحانه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور دلت على أن وعد رسول الله صلى الله عليه وآله ووعد الله تعالى وقال سبحانه ومن يقنط من كنا لله ورسوله دلت على ان القنوت لرسول الله صلى الله عليه واله قنوت لله وقال وان كنتن تريدن الله ورسوله دلت على ان اراده رسول الله صلى الله عليه واله اي من يريد رسول الله ويحب رسول الله فانه يريد الله وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم دلت على ان قضاء رسول الله صلى الله عليه واله قضاء الله وقال سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا dalat ala an idha rasulillah sallallahu alayhi wa ala idha lillah ta'ala wa qala subhanahu in alladhina yuhadun allaha wa وبت دلت على ان من يحادد, من يحادد رسول الله صلى الله عليه واله فقد حاد الله والايات اكثر من هذا وفي هذا بيان لفضل رسول الله صلى الله عليه واله وايوبيا الله